بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتسائلون أما يتسائلون عن النبي الأعظم عن النبي الأعظم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 ألم نجعل الأرض بهذا؟ ألم نجعل الأرض بهذا؟ والجبال أودادا؟ والجبال أودادا؟ وخلقناكم أزواجا؟ وخلقناكم أزواجا؟ وجعلنا لكم سباتا، وجعلنا لكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا النهار وبنينا فوقكم, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وجعل وأنزلنا من المعصرات ما أنفججأ وانزلنا من المعصرات ما أنفججأ لنخرج به حب ونبات ان نباتا وجنات الفاف وجنات امساف ان يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في صور فتأتون أفواجا يوم يوم فقصف صور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبواب وفتحت السماء فكانت وَسُيِرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَا وَسُيِرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَا إِنَّ جَنَّ نَمَا كَانَ إِنَّ جَنَّ الصغير ما أبا الصغير ما أبا لابتين, لابتين فيها أحقابا لا يذوقون فيها ضدة ولا شرابا لا إلا حمين وغساقا إلا حمين وغساقا جزاؤه فاقه جزاؤه فاقه إنهم كانوا لا يرجون حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَقُل لَّشَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا وَقُل أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين عذاب كواعبنابا كواعبنابا وكواعبت رابا وكواعبت رابا وكسن ذهاقا وكسن ذهاقا لا يسمعون فيها لهو ولا كذابا. لا يسمعون فيها لهو ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خيابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خيابا. يَوْمَ يقوم. والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقول روح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أبنى له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتقذ إلى ربه مآبا فمن إلى ربهم آبًا إن ذمكم عذاب قريب يوم ينظر الموت ما قد مس يدا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني All right.